حسن فليقوم قومي وقد يحب الله يحبونك حسن فليقوم قومي ان لك مع المؤمنين عزتي وعبادتي فينا يجادلون في شديد الله يجادلون في شديد الله لا يخافون What more